ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين أغضن أصواتهم عند رسول الله لا الذين امتحن الله قلوبهم ولا الذين امتحن الله قلوبهم للتقوا لهم مغفرة وأجر عظيم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 وَعَلَمُوا أَنَّ فِي كُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ نُطِعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِ التُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَبَ إلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَجِيَنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفَسُوقَ وَالْعَصْيَانَ أُلَّا إِكَامُ الرَّاعِشِ الله فَضْلٍ والله اللَّهِ حكيم عَلِيمٌ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا فَانْتَصِرُوا قِبَلَ الْحَقِّ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى أمر الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَرْتَدَّ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إنما المؤمنون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 وَمَنْ لَمْ يَتُوبُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اشْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمُ وَلَا تَجْسَسُ وَلَا تَجْسَسُ وَلَا يغتب بعضكم بَعْضًا أَيُحِبُوا أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْنَ أَخِيهِمَا إِذًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنفى وجعلناكم شعوبا, وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا كلم لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم